وَإِذْ تَرَفَّنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا لَسَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتاب الأنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق 124. وإلى طريق مستقيم 125. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم